ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوا إذ يغشى مَا ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه افَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا بِهَا مِن سُلْطَانٍ Ijette bjomna illa vonna, uramat, uramat, uramat, uramat, uramat, uramat, uramat, uramat, uramat, uramat,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 11. 12. 13. 14. مَا 16. سعى. وَأَنَّ 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 22. 22.